أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله مثاء نحوا سنخرئك فلا تنسى مَا ما شاء الله يَعْلَمُ يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرا سيتذكر من يغشى وَيَتَجَنَّبُ لشقى الذي اصطلى النار الغبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل توسغون الحياه الدنيا ولا اخره